او برده ایمان شای the ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقدرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات قَالَ قتلا وَأَنْ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَلَقَدْ كنت ثَمَنَنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمُوتَ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله وما محمد إلا رسول قد خالت من وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفهم مات أو قتلا قلبتم mùa قلب على đi ba khi đây وا يا جزيرنا وما كان لنفء إن أنت مزهر انتم بام ذو القو با تنانيتي بنا و مارد ذو القو وَمَن يُرِدِ الثَّوَابَ الْأَخِرَةِ نُذِقِهَا وَأَصَنَّ جِنْسًا كَرِيمًا wasa nadizi jakiri waka ami na كبير الله وما وما ضعف وما استكى وَاللَّهُ يُحِبُّ الْصَابِنِينَ وَمَا بَحُفُّ وَمَنْ و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 uh وَكَأَيْلٍ مِّنْ نَبِيٍّ قَتَلَ مَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَخَابَهُمْ فِي سَبِيلٍ وما ضعفه بس تكانه ربنا اغفر لنا ذنوبا و But, uh, فنلقي في قلوب الذين كفروا رعب بما أن ألقِي قلوب الذين كفَّو بب ما أشركوا. 我لا خو ص كان Had. al <laughs> لا تحزنوا <تصفيق> لكي لا تحزنوا على ما فاتكم طبير بما تعملون <تصفيق> ثم ألم ân lo dân أف وَلَاوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور والله عليم بذات الصدور کنید <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضرروا في الأرض أو كانوا غزا Oh, yeah. يجعل الله ذلك حسرة في قلوبه والله يحيي ويمين والله يحيي ويمين بما تملون بصير ولا إن كنت في سبيل الله يوم تطلع. خيرا من ما يجمعون عليم مدتم او قتلتم فبما رحمة من الله بما رحمة من الله <تصفيق> وله كل تفضل غليل غلي من قل لا ورغم في الأم فبما رحمت من أول ما يديناهم ولقد ضل ضني ضل قلبي لا فضمن ودق الله العظيم والله لقد صدق القائل قرآن يخرج من القلب الى القلب ايه السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الجلم ايات دينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني صديلة القارئ الشيخ صاه النعماني علم التلاوة بنصر والعالم الاسلامي وقارئ الازاعة والتليفزون في جمهورية النص العربية والمقيم بمقافزة القاهرة وبذلك عبر اسير موجات اتعدنا المحلية ادارة الحج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركزه هي بمحافظة الشرفية. مخاسم الخراسة الذهبية الحديث الكبرى والهندسة القهربائية والغلقة للأدوار وخطنة الضياسة المتميزة. تحت اداره الحاج محمد رشاد ابو هاشم واولاده والمقيم بالسناجر مركز ابو حماد وشكر الله سعيه كل جميعا